فَلَمَّا تَوَلَّ مُوَثِّقُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُمْ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي أَلَا تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ الْأَبْوَابِ مُتَفَرِّقٌ وَمَا أُنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِل عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يعنى عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضها. إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أقاه قال إني أنا أقولك فلا تبتئس بما كانوا يعملون